الحمد لله الذي خلق في والحمد لله الذي قدر فهدى والحمد لله له الحمد في الأولى والأخرى فأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا فينا سبق تكلمنا عن المراحل الثلاث التي لا بد منها لمن أراد من عامة المسلمين أن يكون من أهل القرآن وان يكون من أصحاب القرآن وان يكون من أهل شفاعة القرآن هذه المراحل الثلاث أيها المبارك هي مراحل منهجية مراحل دراسية مراحل المقصود منها أن تكون هذه المراحل سبيلا لك لأن تكون من أهل القرآن فبإمكانك أن تقدم فيها وأن تؤخر بامكانك أن تضيف عليها وأن تحدث نحو ذلك وإنما هي مراحل اجتهاديه ومن فعلها وأخذ بها فإنها بإذن الله عز وجل ستكون سبيلا له أن يكون من أهل القرآن وقد تدارست فيها مع عدد من أهل العلم وتكلمنا في ذلك طويلا ورأيت بنفسي فائده ذلك أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم أن نكون من أهل القرآن وقد ذكرت لكم سابقا أن المرحلة الأولى وهي من أهم ما يكون هي أن تحدد أيها المسلم بأي شيء تبدأ في التدبر كتاب الله عز وجل أن تحدد بأي شيء تبدأ إذا أردت أن تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وأنا هنا قصدا لم أحدد السورة التي نبدأ بها بل لم أحدد أيضا الجزء الذي نبدأ به لأن هذا قد لا يتيسر. بل قد لا يناسب فإن الله عز وجل لم يحدد شيئا واضحا بيرا ولم يأتي عن الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه المسألة تحديد أن يبدأ المسلم بشيء محدد من كتاب الله جل في علاه لا وإنما جاء شيء عام يخص نوعا من سور القرآن وقد ذكرنا لكم سابقا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من سورة من المفصل سورة من المفصل فإذا المرء بحاجة إذا أراد أن يبدأ كتاب الله عز وجل أن يكون هذا البدء من خلال من خلال المفصل نعم أن يكون هذا البدء يتدبّر كتاب الله سبحانه وتعالى إذا أردت أيها المؤمن أن تكون من أهل القرآن من أهل شفاعة القرآن فلا بد وأن يكون البدء بالمفصل نعم وأقولها وأنا أعلم ما أقول لا بد وأن يكون البدء بصور المفصل أما ما عدا سور المفصل فهذه لها مراحل أخرى ولها أوقات تالية أما بدءا إذا أردت أن تتدبر كتاب الله عز وجل فعليك بسور المفصل لأن سور المفصل هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت هذه الإشارة من أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وجاءت أيضا اشارات كثيرة في هذا الباب من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم في هذا الشأن فلا بد إذن أن يكون البدء بشيء من سور المفصل، فإذا عدنا إلى السؤال الذي هو عنوانه المرحلة الأولى في المستوى الأول بأي شيء نبدأ يكون الجواب بسورة من سور من سور المفصل أو بصور من سور المفصل هذا هو الجواب هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي هو عنوان للمرحلة الأولى عندنا في هذا المستوى فقبل كل شيء لا بد أن تحدد ما هو الفصل الذي تختاره من كتاب الله عز وجل لتبدأ به في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا لك أن هذا الفصل هو الحزب الأخير من القرآن والذي يسمى بحزب المفصل الحزب الأخير من القرآن هذا التحزيب بحسب تحزيب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما حزب القرآن سبعا فالحزب الأخير هو حزب المفصل الحزب الأخير هو حزب المفصل فإذا بد أن يكون البدء بسورة من سور المفصل أي سورة من سور المفصل هذا لك أيها المبارك أيها المؤمن فانظر في كتاب الله عز وجل فقرأ في سور المفصل فإن وجدت سورة تتكلم عن الآيات في الوعد والوعيد عن اهوال يوم القيامة عن جزاء المؤمنين عن عقاب الكافرين عن صفّة النعيم، عن صفة العذاب، عن أشياء كثيرة في هذا الباب، فإن أخذت هذه، أو أخذت تلك، أو أخذت الثالث أو الرابعة، أو غير ذلك، الأمر في ذلك يسير. الأمر في ذلك يسير، وذلك لأنها كل متكامل تدور حول هذه المواضيع المهمة التي هي ركن ركيما في حياة المؤمن، فلا بد من وجودها، ولا بد من استقرارها في قلبه. إذا نتفق بدءا. على أن البدء سيكون بصورة من سور المفصل. فقبل أن تقبل على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تختار صورة من سور المفصل. هذا الذي أراه لك، وهذا الذي دل عليه كلام عائش رضي الله عنها وأرباعها، وكما ذكرت لك هذا الذي دل عليه كلام كثير من أهل العلم في هذا البعد. إذا أردت أن تقبل على كتاب الله أن تكون من أهل القرآن، أن تكون من خاصة. الرب سبحانه وتعالى أن تكون من أهل شفاعة القرآن فعندك هذه السور أيها المبارك تمسك بها وعض عليها وابدأ بها بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة في هذه المرحلة في هذه المرحلة وهي أي صورة من سور المفصل نختار إن شئت أن تختار ما تختار لك هذا ولكن إن استنفحتني وطلبت مني النصيحة في هذا الباب فسأقول لك نصيحتي لك أن تكون هذه السور من جزء عمة، خذ من جزء عمة، وانصحك أنا أيضا أن تبدأ بسورة عمة وتأخذ في التدرج إلى آخر كتاب الله عز وجل، وهذه نصيحة أخوية، نصيحة أخوية قد جربت ومرست مع عدد من المسلمين في هذا الباب، فوجدنا فيها فائدة كبيرة في اصلاح القلب. مل وفي إصلاح الجوارح من أولها إلى آخرها. فنصيحة لك أيها المؤمن إن أردت أن تبدأ تبدأ بجزء عمة ولا تخرج عن جزء عمة. وإن خلطت ذلك بشيء من جزء تبارك فلا بأس. فإن ما بدأ جزء تبارك وما يتكلم عنه الله عز وجل في هذا الجزء العظيم جزء تبارك قريب مما تكلم الله عز وجل عنه أيضا في جزء في جزء عمة ولكن في جزء عمة الأمر أكثر كما يقال تركيزا. فيما يتعلق بمسائل التوحيد فيما يتعلق بمسائل مكارم الأخلاق فيما يتعلق بهداية القرآن لهذا الإنسان فعندئذ لو كان البدء وأقول لك لو كان البدء بجزء عم أرجو أن يكون في ذلك نفع عظيم لك أرجو أن يكون في ذلك نفع عظيم لك فتقرأ مثلا بداية من سورة عم ثم تنزل وتتدبر في زورة عمّة وسورة عمّة من السور العظام الجليلة من أعظم ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فإن فيها من الفوائد وفيها من العبر وفيها من أنواع الخطاب ما لو تتدبره العبد لكفاه عن أشياء كثيرة مما يتطلبه من الكتب التي ألفها الخلق ففي سورة عمّة أشياء كثيرة في سورة عمّة في أولها شوار عقلي لحظ ثم جاء الكلام عن اليوم الآخر وعن النفخ في الصور ثم جاء الكلام عن الطاغين بالطاغين مآبة لابسين فيها أحقابة وأنا سأضرب لك مثلا يسيرا أيها المبارك أضرب لك مثلا يسيرا في أنك لو تأملت شيئا من صوره عمر كيف سيتغير الأمر بالنسبة لك كيف سينجلي عنك غمة في أقلك وغمه في قلبك بسبب بعدك عن تدبر كتاب الله عز وجل عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة عما لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لابثين فيها أحقابا هذا اللبث لمن؟ للطاغين للطاغين ما آبا لابثين فيها أحقابا عندما تقرأ أي كتاب في التفسير يتكلم عن التفسير بالمأثور أن ينقل لك كلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكلام التابعين في تفسير هذه الآية ستنظر في تفسير الطبري تنظر في تفسير ابن كثير أي كتاب نقل أقوال الآية والتابعين في تفسير هذه الآية سيقولون لك الحقب في اللغة أقل ما يكون إما بعضهم يقول أقل ما يكون 300 سنة وبعضهم يقول 80 سنة الحقب في لغة العرب وأقل ما جاء من تفسير السلف رضوان الله عليهم أجمعين لكلمة الحقب هو سبعون سنة الحقب قال الضحاك هو سبعون سنة أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عنهم أقل من ثمانين سنة ثمانين سنة في تفسير الحقب ولو أخذنا بهذا لن نأخذ الثلاثمائة ولن نأخذ السبعين ولكن دعنا نأخذ فمالين سنة بأن هذا هو ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل ما يكون لم يأتي عن الصحابة أقل من ثمالين سنة في تفسير الحقب والآية يقول الله عز وجل فيها لابثين فيها أحقاب أحقاب هذه مفرد لجم جمع وأقل الجمع عند العرب كم ثلاثة أقل الجمع عند العرب ثلاثة كما هو معلوم فإذن الجمع هنا أحقاب جمع حقب والحقب هو كم ثمانون، ثمانون سنة، فلو ضربت ثمانين سنة في في ثلاثة كم سينتج لك؟ مئتين وكذا. نعم من الأعداد مئتين واربعين مئتين سنة. شوف مئتين سنة. نفض الحقب هنا في كتاب الله عز وجل لما جاء في سورة عما جاء منكرا او معرفا التنكير هنا يفيد ماذا؟ يفيد التكثير تنوين هنا مع التنكير يفيد التكثير أي أنه أنها أحقاب كثيرة وليست حقب واحد ولا, اثنين ولا ثلاثة وإنما هي أحقاب كثيرة دعنا نأخذ الأقل وهو أنها ثلاثة أحقاب والحقب الواحد ثمانون سنة وهذه يعني أكثر من مئتين واربعين سنه هذه المئتين واربعين سنة اليوم فيها بكم بألف سنة منا مما نعد نحن وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون فعندنا يوم واحد من أيامنا نحن هذه في من أيام الله عز وجل كألف سنة مما نعد فإذا أردت أن تحسب هذا اللبف الذي توعد الله عز وجل به الطغاة والطغاة هنا ليس هم الكفار فقط بل كل من استحق هذا الوصف للطاغين أي كانوا من الطغاة الكافرين أو كانوا أيضا من الطغاة وإن ظلوا على اسم الإسلام وإن ظلوا على اسم الإسلام فتوعدهم الله عز وجل بأن يلبثوا في نار جهنم كم ثمانين سنة في ثلاثة مائتين وأربعين سنة ثم اليوم الواحد بألف سنة من أيامنا نحن كم هذه هذه سنوات سويلة وهذا مكتن والعياذ بالله ليس بالقليل ولست هي أيام محصورة معدودة لبس طويل جدا في نار جهنم لمن اتسف بهذا الوصف أنه كان من الطاغين فهذا الوعيد وعيد شديد ليس بالوعيد الهين ابدا وعيد شديد فيه سنوات طويلة ممتده لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا أقل ما يكون فمبالك بمن أراد الله عز وجل وكتب عليه أن يمكث أكثر من ذلك جدا في فالحال الشديد إذا كان هذا المكث سنوات طويلة وقرمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الحديث أبي هريرة يؤتاب أنعم أهل الأرض من أهل النار فيغنف في النار غمسة غمسة واحدة هكذا فقط فيقال له هل مر بك نعيم قط هل رأيت خيرا قط فيقول لا يا رب ما رأيت نعيمًا قط ولا من ربيع خير قط فهي غمسه أنسته كل النعيم هو أنعم أهل الأرض فما بالك لهذا الذي سيلبث أحقابا طويلة في نار جهنم أنا أريد من ذلك أن تعلم أن هناك من الأسرار في كتاب الله في هذه السور شيئا عزيز بل في نبأها في نبأ سورة عمى الله عز وجل يقول في أولها عمى يتساءلون هذه الصيرة ماذا تسمى عند العرب؟ عما يتساءلون أليس هو استفهام؟ سؤال؟ سؤال فيه ماذا؟ فيه إيش؟ تعجب أليس كذلك؟ عما يتساءلون يعني يسأل الرب سبحانه وتعالى هؤلاء الكافرين والخطاب موجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكافرين يقول عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون وليس السؤال سؤال مجرد وإنما سؤال فيه تعجب فيه غضب فيه عدم رضا عن هذا السؤال عما يتساءلون فلما يغضب الرب سبحانه وتعالى عن سؤال هؤلاء القوم ولما يتعجب من سؤالهم هل هناك ما يدعو إلى التعجب نعم هناك ما يدعو إلى التعجب وهناك ما يدعو إلى الغضب هم يسألون ولكن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يسألوا عنه أبدا لما لأن الآيات العقلية والدلائل الكونية من حولهم متكافرة جدا في إثبات حقيقة البعث ومن اظهرها وأبيانها ونقاش معهم هم وهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم يشركون معه غيره جل في علاه سبحانه وتقدس يشركون معه غيره فهم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون معه غيره فجاء التعجب من هؤلاء كيف تشركون بالله عز وجل ثم تنكرون البعض عما يتساءلون عن النبأ العظيم وجه التعجب أن هؤلاء يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى إله ومن إيمانهم بالله الذي هو إلههم يؤمنون بأنه عدل جل في علاه ولو سألتهم عن الله هل يظلم قالوا لا يظلم ولو سألتهم عن الله سبحانه وتعالى هل هو قادر قالوا قادر كامل القدرة ولو سألتهم عن الله سبحانه وتعالى هل هو عليم قالوا عليم كامل العلم لا يخفى عليه شيء فهل يليق برب سبحانه وتعالى عليم كامل العلم عدل تام العدل جل في علاه قادر تام القدرة وهم يؤمنون بذلك كله هل يليق بانسان بعد هذا كله أن يظن بربه سبحانه وتعالى أن يترك الناس وهم في الدنيا يرى أن منهم ظالم ومنهم مظلوب منهم سارق ومنهم إيش مسروق منه منهم معتدي ومنهم معتدى عليه منهم قاتل ومنهم ومنهم مقتول منهم معذب ومنهم معذب فهل يليق بالله سبحانه وتعالى الذي اكتصر بهذه الصفات العظيمة وهم يؤمنون بها هل يليق به جل في علاه أن تنتهي هذه الحياة الدنيا وفيها هؤلاء الناس باختلاف أحوالهم وصفاتهم أن ينهي هذه الحياة الدنيا من دون بعث لو فعل ذلك هل يكون عدلا جل في علاه هل يكون حكيما جل في علا هل يكون قادرا جل في علا هل يكون عليما جل في علا لا يكون كذلك لو أنه فعل هذا فلا يكون مستحقا لوصف الالوهيه وهم يؤمنون بذلك فإذا لا يمكن أن يقع هذا لا يمكن أن يقع هذا ابدا ولذا جاء التعجب عن أي شيء تتساءلون أنتم وأنتم تؤمنون بصفات الرب سبحانه وتعالى تؤمنون بأن الله قد اتصه بها أتم الاتصاف وأكمله فكيف ينهي هذه الحياة من دون بعث ولذا جاء في عن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم جاءت الدلائل الكونية العقلية ألم نجعل الأرض مهادة هذه الدليلة وبرهان عقلي والجبال أوتادة فجاءت عشر آيات كونية وبعضه بعض أهل العلم قال تسع آيات كونية عقلية في إثبات البعث وهي من أعجب ما يكون وذكرها بفهمها من أكثر ما يشرح النس ومن أكثر ما يجعل القلب مستقرا في طمأنينته إلى عدل ربه سبحانه وتعالى فعندما تتأمل أيها المؤمن مثل هذا وتقرأ في سورة عما إلى آخرها وما جاء فيها أو سورة النازعات أو عبسة أو التكوير أو الانشقاق ونحو ذلك هذا يبعث في قلبك إيمانا عظيما جليلا كبيرا بالله سبحانه وتعالى هذا يجعل هذا القلب عندما يتكلم عن ربه يتكلم كلام من يجل الله ومن يعظم الله ومن يحب الله ومن يقدس الله ومن يخاف الله ومن يتوكل على الله ومن يرغب إلى الله ومن يلجأ إلى الله وهذا الذي تريده هذه السور من هذا العبد الطائف تريد هذا القلب أن يتصل بخالقه سبحانه وتعالى تريد من هذا القلب أن يعرف يقينا معنى قل هو الله أحب هذا هو التوحيد. الذي سعى محمد صلى الله عليه وسلم في تقريره دو وهذا هو التوحيد الذي دافع عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا من أجله الدماء والمهج وهذا هو التوحيد الذي نشره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسلاف من بعدهم وهو الذي سار بعد ذلك أئمة التوحيد على الدعوة إليه وبذل كل كل ما يستط... كل ما يستطاع في نصرته وفي نشره وفي هدايه الناس اليه ايها الاحبه فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله جل وعلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي. واحلل عقده من لساني يفقه قومي واجعل وزيرا من اهلي هاؤون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا حياكم الله مرة أخرى ونعود لما كنا نتكلم عنه فيما يتعلق بسور المفصل وأنه لا بد لمن أراد أن يكون من أهل القرآن وأن يتدبر القرآن أن يعرف من أين يبدأ وأن يهتدي بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب وقد تكلمنا عما يتعلق بحديث عائشة وكذلك ما يتعلق بسورة المفصل عموما وبردنا مثالا على ذلك بسورة عمى وكان الكلام في بعض ما في هذه السورة من الآيات البيينة الظاهرة التي تأملها المؤمن لكرر سورة عمى ألف مرة والله ما يمل والله ما يمل يكرر سورة عمه ألف مرة خلال أيام والله ما يمل لأنه كلما قرأها على هذا النحو كلما ازداد ايمانا وكلما ازداد علما وكلما ظهر له ايضا علم لم يكن ظهر له من قبل فإن كتاب الله عز وجل علمه لا ينتهي ولا ينقضي عجائبه لا تنقضي أبدا كلما أعطيته من نفسك كلما أعطاك هو من علمه الذي استودعه الله عز وجل فيه هذا الكلام عما يتعلق بصور المفصل وعما نصحتكم به فيما يتعلق بجزء عما والبدء بصورة عما ثم الاخر بصورة النازعات عبسة التكوير الانشقاق ونحو ذلك أود أن تجربه على نفسك وان تتبصر في معاني هذه الآيات ولعل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في انشراح صدرك وفي ملء قلبك بنور كتاب ربك وقد كما ذكرت لك جرب هذا مرارا فوجد له أثر ليس بالهين أبدا أريد بعد ذلك أن أعود إلى شيء يسير فيما يتعلق بحديث عائشة عندما قالت رضي الله عنها وأرضاها ولقد نزلت والساعة أدها وأمر وأنا جارية ألعب بمكة ولقد نزلت والساعة أدهى وأمر وأنا جارية ألعب بمكة وذكرت لك أن هذا دليل ظاهر بين على أن هذه السور التي فيها الوعد والوعيد وما يتعلق بذلك جاءت في أوائل البعثة وهذا الكلام منها تصديق لهذا الأمر لأن الساعة أدهى وأمر فيها بيان أن الساعة التي هي القيام أدهى أعظم وأشد نكايه وقوة مما يظنونهم وهي أيضا أمر فيها مرارة على الكافر فيها علقم على الفاسق الفاجر المبدع عن دين الله عز وجل وعن نور الله سبحانه وتعالى لكن قبل هذا هذا المقطع الذي اخذته عائشة رضي الله عنها وارضاها من سورة القمر أريد أن أبين لك لما ذكرت عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا المثل من هذه السورة فلعلنا أنك قليلا مع سورة القمر مع سورة القمر التي تنزلت عائشة كانت جارية تلعب بمكة فلما تنزلت في ذاك الوقت ولما وقع نظر عائشة رضي الله عنها وارضاها على هذه السورة في اختيارها لضرب المثل على ما تريد أن تنبه عليه رضي الله عنها وارضاها ليقرأ منكم طارئ لأوائل سورة القمر حتى نبين ما ذكرناه. وما ذكرنا ونبقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الامباء ما فيه مزجر حكمة بالغة فما تبغي ضر فتول عنهم يوم يدعوا الداع إلى شيء نكر. طبعا الوقفنا لازم ولا بد منه. لأنه عند الوصول اختفى المعنى تماما. قل فتوى لهم هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنهم. ثم جاء الكلام عن مسألة أخرى. فقال الله سبحانه وتعالى يوم يدعوا الداع إلى شيء نكر. أي في يوم القيامة. أما التولى عنهم فهو في الدنيا. التولى عنهم في الدنيا. وأما الكلام في يوم القيامة هذا ليس له علاقة بما سبقه من الآية ولذا كان الوقف هنا لازما باختلاف المعنى عند الوصف فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر تأمل قوله سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر هم الآن أجاب الداعي لما دعاهم إلى يوم نكر هذا اليوم فيه شيء منكر ينكره كثير من الناس لم يتعودوا عليه فيه شيء يدهل العقول فيه شيء يجعل الإنسان يستوحش يفزع من من هوله وشدته فقال الله سبحانه وتعالى وهو يصف كيف يجيبون هذا الداعي خش عن أبصارهم لأنهم لما راوا الآيات البينات والدلائل الظاهرات خشعت الأبصار دلت وخنعت بالله عز وجل خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر نعرف كيف الجراد ينتشر نعرف هذا يقينا. كثير من الناس والله الحمد يعرف هذا الوصف فالذوث باقي الى زماننا هذا كانهم جراد منتشر كيف جراد منتشر يخرجون هكذا يخبط بعضهم ببعض من الفزع والهول والشبه لما يخرجوا من قبورهم عند النفخ في الصور نفخه البعث يستيقظ الناس فاذا استيقظ الناس فاذا الامور قد تغيرت الأهوال كلها قد حصلت السماء قد تقلبت السماء التي كان الناس يرونها زرقاء صافيه محكمه قوية إذا هي تقلبت الى لون آخر وأصبحت حمراء فيها شيء من الدهن مفزعة حالها متغير قد فتحت وتشققت وتقلبت ليست على حال يعرفونها من قبل الأرض أصبحت كأرض هذه الطاولة ليس فيها جبال ولا أودية وإنما هي ساهرة لا عوج فيها ولا أمثى ساهرة هي الأرض المسهره فهي أرض مستوية تمالا ما ترى فيها شيء تغيرت الدنيا عليهم رأوا ملائكة الله عز وجل من حولهم رأوا الأهوال فماذا كان حالهم كان حالهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر يخبط بعضهم ببعض ويدخل بعضهم في بعض ويمدون في بعض الرجال مع النساء مع الأطفال مع كل, مع كل أحد قد اختلطوا وماجوا في بعضهم ولم يتميز هذا من ذاك هذا هو الحال التي وصف الله عز وجل عليها الناس في ذلك الموقف العظيم وهذا الذي أرادت عائشة أن تبينه لك أن هذه الذكرى في ذاك الموقف العظيم هو الذي يحرك القلوب ليتجه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى خش عن أمسارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إيش معنى مهطعين مهطعين أي أنهم أهطعوا رؤوسهم فنوروا بهذه الرؤوس إلى الأرض خنعوا برؤوسهم بعد أن كانوا ينظرون إلى الأعلى في أول الأمر فإذا برق البصر أي دهش وأخذ ينظر إلى السماء وإلى الأحوال التي تغيرت من حوله ثم لما عاين الحقيقة أهطع برأسه مهطعين أي أنه نظر ببصره إلى الأرض وحنى رأسه انحناء من ذل وخضع وخشع وندم على ما كان منه في الحياة الأولى ولذا قال مهطعين إلى الداعي أن يجيب الداعي في يوم القيام أو هذا حالهم وهذا وصفهم نعم إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات نعم أكمل بقى الصورة هنا كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 إن المجرمين في ظلال وسع يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقوا يا بارك الله فيك هذه الآيات أيها المؤمنون هي التي حركت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس استسقر لما تتأمل في هذه الآيات ما الذي يجعلك تقدم على معصية الله سبحانه وتعالى ما الذي يجعلك لا تخاف الله جل في علاه ما الذي يجعلك تقدم على معصية الله ما الذي يجعل الله ليس في قلبك كما ينبغي عندما ياتيك وعد الله أو ياتيك وعيد الله سبحانه وتعالى لا هذه الآيات إذا استقرت في قلبك والساعة ادهى وأمر هذه الآيات ذوقوا مس سقر هذه الآيات هي التي دخلت في قلوب أولئك فحركتها وأحيتها وجعلت الآخرة عندهم أعظم بكثير من الحياة الدنيا فإذا جاء الأمر تعارض, تعارض أمر يخص الحياة الدنيا بأمر يخص الحياة الآخرة هانت الدنيا وسهلت على نفوسهم بل إن أرواحهم بذلوها لما استقر هذا الأمر في قلوبهم بذلوا كل شيء بذلوا أموالهم بذلوا أرواحهم بذلوا مهجهم بذلوا أولادهم بذلوا كل شيء من أجل دين الله عز وجل لما لأن هذه الآيات تغلغلت في القلب واستقرت في الفؤات فأثبح هادس الآخرة وطلبوا جنة الله عز وجل في تلك الدار والهروب من مال الله عز وجل في تلك الدار هو الذي يحرقهم وهو الذي ايضا ينيمهم هو الذي يجعلهم يتكلمون وهو الذي يجعلهم يسكتون وهو الذي يجعلهم يذهبون وهو الذي يجعلهم يجيؤون وهو الذي يجعلهم يفرحون وهو الذي يجعلهم يغضبون كل ذلك لم استقرت هذه الآيات في القلب ولذا لما تنزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى اجتنبوا مثلا كثيرا من الظن ولا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم وجاءت هذه الأوامر نهتهم عن الخمر نهتهم عن الزنا نهتهم عن الربا نهتهم عن أكل مال اليتيم نهتهم عن الظلم نهتهم عن أشياء كثيرة هل ترددوا في الاستجابة لها كحال تردد كثير من المسلمين لا ابدا لم يترددوا في ذلك مطلقا لأنهم علموا أن الامر الله وأن الله قد أعد حياة لمن أجاب وأطاع وقد أعد حياة لمن عصى ورفض فلما استقر هذا في القلب جاءت الأوامر فقبلت ولما استقر هذا في القلب جاءت النواهي فقبلت أيضا وأخذ بها وهذا الذي ينبغي للمسلم في كل حياته نأخذ مثلا آخر أيضا كذلك من الآيات التي تنزلت في هذه في هذا الزمن وفي هذه المده من حياته صلى الله عليه وسلم وكان لها أثر كبير في استقرار الإيمان في القلب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 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخذ بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير وحسنت يا بارك الله فيك هذه الآية من أي سورة؟ من سورة القيامة من سورة القيامة والله عز وجل بين في سورة القيامة هذه سورة القيامة بين فيها بعض أحوال يوم القيامة وهذه السورة من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتدبره وان يتامله تأمل هذه الآيات معي أيها المؤمن الله عز وجل يصف, في يصف فيها حال الناس في يوم القيامة فيقول الله جل وعلا فإذا برق البصر ما برق البصر؟ يعني أصبح البصر كالبرق في ظهوره ووضوحه وجلائه امتد هكذا وامتتح انفتاحا عظيما شديدا لما رأى من الأهوال فإذا برق البصر أي نظر نظرا عظيما شديدا إلى السماء وإلى الكون ينظر إلى هذا الكون من الذي جرى فيه هذا في أول الأمر حين يخرج بعد ذلك يكون خش عن أبصارهم ففي بداية الأمر ينظر بقوة اندهاش ثم لما عاين الحقيقة حصل في قلبه ماذا خشوع وخدوع خش عن ابصارهم وذل بصره لما ادرك أن الامر كما أخبرت به الرسل لكنه في بداية الأمر في اندهاش فإذا برق البصر برق ثم ماذا وخسف القمر وجنع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ ماذا اين المفر هذا هو السؤال الذي يطرحه الإنسان في يوم القيامة وهو سؤال يكون في بداية البعث بعد البعث وبعد معاينة الأهوال والإدراك لأن الحقيقة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان الرسل قد وقعت عند عندئذ يأتي السؤال من الناس يقول الإنسان يومئذ أين, أين المفر يريد أن يهرب يريد أن يخرج من حدود الكره الأرضية يريد مكان يلجا إليه يقول الإنسان يومئذ أين المفر كل الناس كل واحد يسأل الثاني محمد يسأل خالد، وخالد يسأل حسين، وحسين يسأل حسن، وسعيد يسأل سعد، وهكذا كل واحد يسأل الثاني، كل واحد يقول للآخر يا فلان أين المفر؟ أين المفر؟ وفاطمة تسأل عائشة، وعائشة تصفية، وصفية تسأل حصة، وحصة تسأل المرأة الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا كل إنسان يسأل الآخر أين المفر؟ اين المفر؟ اين المفر؟ اين المفر؟, أين المفر؟, أين المفر؟, أين المفر؟ سؤال يتردد يقول الإنسان يومئذ اين المطر يريد مهرب يريد مخرج سياتي الجواب من الله عز وجل كلا لا وزر كيف لا وزر ما معنى لا وزر لا وزر يعني لا ملجأ تلجأ إليه الوزر أصله في اللغة ماخوذ من الشيء الذي تأذر إليه مثل إيش مثل وزارة أصلها في اللغة إننا سمي الوزير وزير لأن الناس يأذرون إليه في حاجاتهم وامورهم يذهبون إليه في قضاء الحاجات وكذلك الجبل الجبل العظيم يسمى مأذر لأن الناس يأذرون إليه يذهبون إليه يلتجئون به يحتمون بهذا الجبل فإذا سأل الناس عن أين المفر جاء الكلام من الله عز وجل وجاء الجواب كلا لا مفر كلا لا مفر ولا وزر في ذلك الموقف العظيم ولذا أيها المؤمن من تأمل هذه الآيات وتأمل ما فيها عاش حياة آخرة تختلف عن هذه الحياة التي يعيشها لأنه لا مفر، لا, ملجأ لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وكذا لو تأملت مثلا أيها المؤمن وأريدك أن تتأمل بس بسهم وإدراك آخر صورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى تأمل أيضا آخر صورة عبثة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكه مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وهكذا من الايه العظيمه هذه تحيي قلبك فابدأ بها أيها المبارك ابدأ بها وبما شابهها ثوعا هذه أو ما كان في معناها أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرة وعينا من خشته دامعة اللهم ونسألك لنا جميعا ولوالدين وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا جنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام اللهم ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصل الله عليه